أعوذ بسم ا الشيطان الرجيم ل ل ه من ب الله الرحمن الرحيم الرحيم تلك آ ي ا ت الكتاب الحكيم اكان للناس عجبا ان اوحينا الى رجل منهم ان أ ن ذ ر الناس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 و آ خ ر دعواهم أ ن الحمد لله رب العالمين ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إ ل ي ه م أ ج ل ه م ف ن ذ ر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون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 فانتظروا اني معكم من المنتظرين واذا اذقنا الناس رحمه من بعد ضراء مستهم اذا لهم مكر في آ ي ا ت ن ا قل الله اسرع مكرا ان رسلنا يكتبون ما تمكرون هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى اذا كنتم في الفلك و ج ر ي ن بهم بريح ط ي ب ة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا وظنوا انهم احيط بهم دعوا الله, دعوا الله مخلصين له الدين لئن انجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين فلما أ ن ج ا ه م اذا هم يبغون في الارض بغير الحق يا ايها الناس انما بغيكم على انفسكم متاع الحياه الدنيا ثم الينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون انما مثل الحياه الدنيا كما إن انزلناه من السماء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 للذين احسنوا الحسنى وزياده ولا يرهق وجوههم قتروا ولا, قتر ولا ذله اولئك اصحاب الجنه هم فيها خالدون والذين كسبوا السيئات جزاء سيئه بمثلها وترهقهم ذله ما لهم من الله من عاصم كانما اغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما اولئك اصحاب النار هم فيها خالدون أولئك أصحاب النار فيها خالدون ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أ ش ر ك و ا مكانكم انتم وشركاءكم فزيلنا بينهم وقال شركاءهم ما كنتم إ ي ا ن ا تعبدون فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم ان كنا عن عبادتكم لغافرين هنالك تبلو كل نفس ما اسلفت وردوا الى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون قل من يرزقكم من السماء والارض أ أم, ام من يملك السمع والابصار ومن ََ يخرج ُِْ الحي ََّْ من َِ الميت َِِّْ ويخرج َُِْ الميت ََِّْ من َِ الحي َِّْ ومن ََ يدبر َُُِّ ا ل ْ أ َ م ْ ر فسيقولون ََََُ الله َُّ فقل افلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إ ل ا الضلال ف ا ن ا تصرفون كذلك حقت كلمه ربك على الذين فسقوا انهم لا يؤمنون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 قل الله يبدا الخلق ثم يعيده فانا تؤفكون قل هل من شركائكم من يهدي الى الحق قل الله يهدي للحق أ َ ف َ م َ ن يهدي إ ِ ل َ ى الحق َِّْ أ َ ح َ ق ُّ ان يتبع َََُ أ َ م َ ن لا يهدي أ َ م َ ن لا َ يهدي َِ الا َّ ان يهدي ُْ فما ََ لكم َُْ كيف ََْ تحكمون ََُُْ وما ََ يتبع ََُِّ أ َ ك ْ ث َ ر ُ ه ُ م ْ الا َّ ظنا َّ إ ِ ن َّ الظن ََّّ لا َ يغني ُِْ من َِ الحق َِّْ شيئا ًَْ إ ِ ن َّ الله ََّ عليم ٌَِ بما َِ يفعلون َََُْ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 و إ م ا نرينك بعض الذي نعدهم أ و نتوفينك فإلينا مرجعهم, فالينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون ولكل أ م ة ا ل رسول ف إ ذ ا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون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 قل ارايتم ان اتاكم عذابه بياتا او نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون اثم اذا ما وقع آ م ن ت م به ا ل آ ن وقد كنتم به تستعجلون ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد 「私の思い出は何でもいいです」 م の رأوا ا ل ع ذ ا の و ق ض 私 بينهم ب ا ل は私の وهم لا يظلمون أ ل 私 إن لله ما في ما ا の س م ا و の ت والأرض يا موسوعه قد جاتكم م النابلسي ربكم, ربكم للعلوم الاسلاميه قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون قل ارايتم ما انزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل ا ر ا ا انزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل ا ر و ه اذن لكم م ع الله تفترون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 لا خ و ف ع ل ي ه م و ل ا هم يحزنون ا ل ذ ي ن آ م ن و ا وكانوا ي ت ق و ن ل ه م ا ل ب ش ر في ا ل ح ي ا ة ا ل د ن ي ا وفي ا ل آ خ ر ة ل ا ت ب د ي ن ل ك ل م ا ت الله ذلك هو ا ل ف و ولا ز العظيم ي ح ز ن ك قولهم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 ثم قضوا إ ل ي ولا تنظرون فان توليتم فما س أ ل ت ك م من أ ج ر ان اجري الا على الله وامرت ان اكون من المسلمين فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف واغرقنا الذين كذبوا واغرقنا الذين كذبوا ب آ ي ا ت ن ا فانظر كيف كان عاقبه المنذرين ثم بعثنا من بعده رسلا الى قومهم فجاءوا بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين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 فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون وجاوزنا ببني إ س ر ا ئ ي ل البحر فاتبعهم فرعون وجنوده, فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا و ع د و ا حتى إذا かんだかんだ ل んだかんだかんだかんだ ن んだかんだかんだかんだかんだかんだかんだかんだかんだかんだか ل だかんだかんだ ا んだかんだかんだか ب だか إسرائيل 「そして私たちはこのように私たちの思いを語っていたことについて学びたいと思います」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 ولكن أ ع ب د ا ل ل ه ا ل ذ ي يتوفاكم وأغمرت أ ن أكون من ا ل م ؤ م ن ي ن وأن أقم وجهك أقم للعلوم د ي ن الاسلاميه اسماء الله الحسنى 「こんにちは」 من من ما من ما ع なたの ا かげさまでしたら」「言葉 ي かけよう」「言葉をかけよう」「言葉をかけよう」「言葉をかけよう」「言葉をかけよう」 حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين